قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعكم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خربل أتينا بها وكفى بنا حاتبين وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فِتْنَةً مُسَاوَاةَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ رَضِيَّا أَوْ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ مَا هَذَا الذِّكْرُ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ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 ادِ مُ فيِيجقالَاوا أَجِتَلَذِ الأتِ أَ أَن تَمِ ل عبيد قالَالَ بَررَبُّكُم رَُّ رب السَّمواتِ وَأَضِل الذي فَصَرَ وَأَنَ عَ ذَالِد مِن الشَّاهِد وَتَ الله لَكذًا ن أفْنمَك بدًا تدّ